وَاِذَا سَأَلَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ فَبَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نبأها بِهِ قَالَتْ مَنْ أَبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ 129. وإن تتوبا إلى الله فقد صوت قلوبكما وإن تواهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أس رَبهُ إوبَلََكُ أي يدَدلَهُ أأَزو يًا خَيرَم مِنْ كَّ مسلماتاتٍ مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ